البصير واجئنا موسى الكتاب واجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا يرث من حملنا إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولئك باسه شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدمهم مفعولا ثم ردنا لكم الكره عليهم وأمدلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاءت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 اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك فَامِنْ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 فدمرناها تجميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نروح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريب ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها مقضولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل الباست فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا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 إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم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 ولا تجعل مع الله إلها آخر، فتلقى في جهنم مملو ممدحور. أفأصفاك ربكم بالبني، واتخذ من الملائكة إناذا. إن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 إلى ذي العرش سليما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن سبح بحمده ولا كلا تفقرون تسبحون إنهم كان حليما غفورا وإذا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 لا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفآتا أئنا لمبعوثا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 وعلى بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وان من قرية إلا نحلمه قبل يوم القيامة ومعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستوراً وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتى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 ما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا, إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم الْقِيَامَةِ لأحتنكن لا ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم جزاؤكم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون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 وَإِذَ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته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 بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلا رَحْمَةً من ربك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس فيها فأما أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي لله والملائكة قبيلا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 وعلى رجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اين المبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم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 وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مثبورا فاراد استفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلنا اهو وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونديرا